الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وأم نَرَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تُفَ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ تُوتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَوْ تَطْمِئِنُّ لَنَاثِ وَلَكِنْ أَخَّرَنَا وَلَكِنْ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 وليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا كملكا قالوا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 قال لهم لبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم, أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك موسى وآل آرون ما ترك آل موسى وآل هارول تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوه الله غمرتنيكم بنهر فمن شرب منه فليس من ومن لم يطعنه فانغرم ايلا من افترف غرب الا من افترف غرما بيده فشربوا منه الا قليلا فلما جاوته هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوك وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة ان غالب فئه كثيرا باذن الله والله هو الصابرين ولما بر رسول جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قالوا ربنا لا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا على الطغى الكافرين فاهزموه باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكم الله الملك وعلمه مما يشاء ولا اولى دفع الله الناس بعضهم ببعض ان فسدت الارض لفسدت الارض ولكن الله ذو لطف على العالم تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعرهم على بعر منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَقَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَنِعْمَ الْعِبَادُ مِن بَعْدِمَا جَاءَتْهُمُ, بعد جاءتهم الْبَيَاعَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّن آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كفر ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما